بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلاع لكم غير محل الصيد وأنتم حرم.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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصَّلَاةَ وآتيتم الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضًا حسنًا لا أكفرا عنكم سيئاتكم ولا أدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقدلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض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 سمعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فليضروك شيئا وإن حكم تبحكم بينهم بالقصت إن الله يحب المقصطين.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 يُصْبِحُ عَلَٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ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 هزؤوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 بل يداهم بسُوطتان يُنفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طيانا وكفراء وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أئن يوم القيامة كل ما أوقدونا رأى الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساده والله لا يحب المفسد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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام أذر كيف نبين لهم الآيات ثم أذر أن يفكون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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيب إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكحل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 وإذ كفّفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا وشهد بأننا مسلمون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 فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِّ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَالَ لِلْنَاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَا يَسْلِبْ لي حَقًّا